بسم الله الرحمن الرحيم الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّا شِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبَحًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ لَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخوا وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا نليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعدوا مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء إنتخذ إلى ربه سبيلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم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 فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم الله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 ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بها مثلا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 كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه فَمَن فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا أقسم بالنفس لو هما أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بناء.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 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولولقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمع قرانا فاذا قرانا فاتبع قرانا ثم ان علينا بيانه الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرق وظن أنه الفراق.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 أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سودا ألم يكن طفة من مني تمنى ثمّ كان لَقَدْ فَخَلَقَ فَسَوَى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَينِ الذَّكَرَ وَالْفَتَأْ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أليس ذلك بقدر على أن يحيي الموتى الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة نمشى جنابت فجعلناه سميعاً بصيراً إن هديناه السبيل إما شكراً وإما كفوراً إن أَتَدَلَّلِ الْكَافِرِينَ سَلَسِلَوْا وَأَغْلَلَوْا وَسَعِيرَ إِنَّ الْبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزاجُهَا كَافُورًا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 يَتِيمًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا فَوَمَرَّ رَبُّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطِيرًا فَوَقَاَهُمُ اللَّهُ الشَّرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذيلة ويطاف عليهم بأنية من فضة واكواب كانت قاريرا قاريرا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 They said that it was a good taste of it, a his children are suppressed when you tell them your child is pequeña when you tell them your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 إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفورا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 والظالمين اعد لهم عذابا اليما الله, الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون الواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم الفصل وما أذراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك لولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء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 أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا مَا ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب ترمى بشرر الكصر كانه جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين الله الله الحمد لله رب العالمين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 ويل يومئذ للمكذبين ها ذا يوم الفصل جمعناكم ولاولين فان كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين ان المتقين في, ظلال وعيون إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه إن المتقين في ظلال وعيون